وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرفا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رقدا وأنا لا ندري شر اريد بمن في الارض ان اراد بهم ربهم رشدا وان من الصالحون ومن ما دون ذلك كن ترى طائفه تبدا ظننا